يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَّ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 ثَمَّ عَلَى أُسُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا آتَى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ فَمَا أَوْجَبْتُمْ عَلَيْنِي مِنْ صَيْبٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا أَفَا لِلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بين وَمَا آتَاقُم وَسُولُ فَقُُوا وَمَا نَهكُم عَنْهُ فَنتَون وَاتَّقُ اللهَّهَ إِ اللهَّهَ الله شَذيدُ ال الْعقاب لِلْلفُقَر إِ الْمُهاجِدينََّينَ أُخْرِدُ مِن بِيَرم وَأَموَلهِم يَابتَغونَ يَتَّقُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ 119. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤفرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق نفسه فأولئك هم المفلحون وَالَّذِينَ نَجَوْا مِنْ بَأْسِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإحوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لئن اقتردتم لنخرجا انماكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لَئِنْ أَخْرَجُوهُ لَا يَخْرُجُونَ مَا هُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ فَمَا لَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ لَأَنَّهُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تَحْسَبُهُمْ جَميعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا بَطُوا وَبَالَ أَمْرُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ ذانكفر فلما كفر قال اني بريء منك قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين تَكَانَ عاقِبَةُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ Inna Allah kubiru bima t'a'malunun Wala takoonu kaalthin nesu Allah făănsa hum anfusahum Aulئik الفاسقون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 الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى